لحجي الفاتية شمخه رغم الحقود ما ترتضي الذله ولا من جابها انصاري شرع الله والعالم شهود يسال تواريخ العرب ونسابها وين الصبح دي دين الله يدود والبان ذي كل العرب تهابها والساده الاخيار وافق يرجعوا لا قدر ما رابها في بتعيض والواحد فيها الأسود فيها حماة الدين عزمت نابها في معركة ضلت دول حوثي شرود فرض الحسيني في صبر وشعابها ضلت جماجم هم تطاير في الحيود وابو علي ذاك الفتاة صرابها يا لح جثوري وين تاريخ الجدود تاريخ قوم المتحط تاريخ قوم المتحط دك حزام الخزف الدام اليوم الدك إمارة الخناك وتنابها ولا تخافوا من حكومة بن سعود خدام أمريكا ومن يلقبها دك حزام الخزف الدام اليوم الدك إمارة الخناك وتنابها ولا تخافوا من حكومة بن سعود خدام أمريكا ومن يلقبها من يغزى الحوطه واره اللحود أهل فلول المرفضه والصابها لا تلحنوا إلا خلق الوجود القاهر الجبار وغبها القاهر الجبار القاهر الجبار